أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات ورقوا والناشقات نشطو والسبحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومائذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أين لم في الحفرة. اِذَا كُنْتَ عِوَانًا نَّاخِرًا قَالُوا تِنكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَة فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَل لَّكَ فَرَأَى آيَةً كُبْرًا فَكَذَّبُوا وَصَاحُوا ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى 17. أأنتم شد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 19. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها 20. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الكبرى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 يسألونك عن الساعة أين مرسها في ما أنت من ذكرها إلى ربك موتها إنما أنت موذر من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحها